بوك تو دفي داست إي تشاتري أربعة وتسعون أربعة وتسعون حروف العطف واحد حروف العطف واحد Čekaj dok kiša انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Čekaj <تصفيق> حتى أنتهي. انتظر حتى أنتهي. Čekaj <تصفيق> dok انتظر, <حتى انتهي. تصفيق> انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى, جافا. انتظر حتى ينتهي الفلم انتظر حتى ينتهي الفيلم. يا czekam, dok na semaforu انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الاشاره خضراء. kada idesh na godišnji متى ستسافر للاجازه؟ متى ستسافر للاجازه؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الاجازه الصيفيه دا يوش بريه نيهو نعم حتى من قبل أن تبدا الاجازه الصيفية. نعم Hrta min kabil en tebda el iđaza el sajfija. Popravi krov prije nego što počne zima. Aslih iz sakfa kabila en jebda el šita. Aslih el sakf en jebda el shita. Operi ruke prije nego što sjedneš za sto. Ighseljedejk. قبل ان تجلس الى الطاوله <سؤال> اغسل يديك قبل ان تجلس إلى الطاولة زتوري برووزور بري نايغوشتو اغلق النافذه قبل ان تخرج اغلق النافذه قبل ان تخرج kadačesh ستأتي إلى البيت متى ستأتي الى البيت؟ ناكن ناستبه هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ دا ناكنشتوس ناستبه زامرشي نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى nakon što je imao nezgodu, on više nije mogao raditi. Minbadima hassala lahul hadith, lamjaudjum kinuhu anyamal. Minbadama hassala lahu al hadith, lamyaudjam kunuhu anjamal. Nakon što je izgubio posao, on je otišao u Ameriku. من بعد ما فقد الشغلة ذهب إلى أمريكا من بعد ما فقط الشغل ذهب إلى أمريكاطغية من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبحثيا <تكلم> من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرب